وَأَمَّا من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إِذَا تردى إن علينا للهدى وَإِنَّ لنا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فأنذرتكم نارا تلغى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى